بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت معابدون ما اعبد ولا انت عابد ما عبدتم ولا انت معابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين